سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى İləl-məsjidil əqqəsəl-ləzi bərəkna həuləu linur yəum min والسميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وَجَعَ النَّ مدَ لَِْن إ الصرِيلَ ذرية من حملنا مع بِلا تُفْسِدُونَ لاتصد من في الارض من وتين يعل تعلم فإذا جاء Jesus ان نجعناكم اكثرنا فيهم ان احسنتم احسنتم فَسِقُم وَإِن أَسَئْتُمْ فَلَاهَا وَإِذَا ذخل المسم جدا ك ما خوه أ المتيوتدبي ما علىوتد بي عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدَنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلَّهِ كافرين حصيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن أَ الذيذينَ لا يُق مَُِ بِال آخاتِ آتَدََ ويدعو الإنسان بالشري دعا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ مَنْ صِرْتَ لَتَبْتَؤُ فضلٌ مِنَ الرَّبِّ بِكُمْ وَنَتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل إنسان ألزمنا رقاً ونخرج له يوم القيامة كتابا اني قد دفئ انما يتديد نفسي ومن ضل فانما يضل عليها حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متنقا فيها فتشكوا فيها فحق عليها القول فحق إليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلتنا من القرور mən عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا لها مذموما مذحورا ومن أراد الآخرة وسعى kulen <tune> فَأُلْدِ بِكَ مَحْمُورَا ﴿11﴾ اذْكُرْ كَيْفَ صَنَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا فلا تنقل لا وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان بالأوابين عظيم أخفض لهما جناحاً ذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيراً ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور صدق الله العظيم